ان الله يا مروكم ان تؤد الامانات الى الذين لزا واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الوسول وأولي الأمر فَإِن كَانَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَّؤِيلًا أَلَمْ تَكُنْ يريدون أن يتحاكموا يريدون أن يتحاكموا إلى الطابوت وقد ايطانوا أن يوم سو dan faågawans dan fara len hum surulu lädurmå باب ينت ويسلم تسليما ولئن انك تنزلن انكتلن ان قتلوا ان فوسكم او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 نیم دئی سُنَاهُؤُلاَءِ كَرَامِ فِي قَاءَ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللهِ وكفى بالله حُكْمٌ فِرُثٌ بَاتٌ أَوْ فِي رُجْمٍ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُضْطَأَنَّ فَإِنْ نعم ما